وصلنا الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدي هذا الدرس بتوفيق من الله ونسأله سبحانه وتعالى ألمعونا على العلم النافع العمل الصالح ونبدأ من حيث انتهينا اقرا بارك الله فيك في المسنه الرابعه عشر اقرا من المسنه لا قطعنا منها شوط حنا اقرا وحاصل الامر الصفحه الثانيه 59 وحاصل الامر او اول الصفحه فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ما انا عليه واصحابي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله ما أنا عليه وأصحابي ووقع ذلك جوابا لسؤال الذي سألوه إذ قالوا من هي يا رسول الله فجاب فجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام وأوصاف أصحابه وكان ذلك معلوما عندهم غير خفي فاكتفوا به وربما يحتاج إلى تفسيره وربما يحتاجوا إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه قَدْ جَاءَ مَدْحُهُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ مَتْبُوعُهُمْ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما خُلُقُهُ عليه السلامُ القرآن فقال تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٌ فالقرآنُ إذن هو المتبُوعُ على الحق وجاءت السنةُ مُبَيِّنةً له فالمُتَّبِعُ للسنةِ مُتَّبِعٌ للقرآنُ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 مسألة الرابعة عشرة يريد الشاطبي رحمه الله أن يتكلم على هذا الحديث الذي ورد في وصف الفرقة الناجية جعلنا الله وإياكم منهم والكلام في هذه المسألة قد سبق في دروس سابقة وهو الكلام على هذا الحديث الذي فسر به النبي عليه الصلاة والسلام الفرقه الناجيه لما سئل عنها فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها قال ما أنا عليه وأصحابي وهذا الحديث تكلم عنه أهل العلم وعنوا به ذلك لأنه يمثل منهجا لهذه الأمة تلاحظون أن هذا الحديث هو نص كما ذكر أهل العلم ونص صحيح وتلاحظون أن فيه معنى آخر وهو ربط بالعمل النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ما أنا عليه وأصحابي ولو أن إنسانا سئل عن الفرق الناجية فقال هم أهل الإسلام والإيمان القائمين بأركان الإسلام المتصفين بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا جواب وفيه نوع تفصيل ويمكن أن يقالهم أهل التوحيد المخلصون لله العبادة الذين يعبدون الله عز وجل بلا شريك ويتحكمون إلى شريعته ويقيمون أركان الإسلام ويتبعون السنة فهذا أيضا جواب النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وجوامع الكلم كما تكلم عن أهل الحديث هو اللفظ المختصر الذي يجمع معاني كثيرة مثل هذه المعاني التي أشرت إليها ولو قيل أيضا في الجواب الفرق الناجية هم أهل السنة والجماعة الذين على اعتقاد السلف الصالح فصح ذلك جوابا عند أهل العلم ويمكن أن يذكر الجواب بتفصيلات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فاختصر نصوصا كثيرة جاءت بالتعريف بأهل الحق في الكتاب والسنة في هذا اللفظ الجامع ما أنا عليه وأصحابه ويمكن أن يتأمل طالب العلم أن هذا جواب كما تلاحظون مربوط بالعمل وهذا له فائدة كبيرة في مجال التربية الإسلامية وإقامة الحجة الجواب المفصل قد يظنه كثير من الناس أن فيه زيادة بيان وهو كذلك لكن من جهة أخرى قد يد قد يدخل يدخل الإنسان على نفسه التشبيه فلو قيلهم آل التوحيد المحض أو السنة المحضة أو أتباع الكتاب والسنة لجاء الطوائف فقالت ونحن أتباع الكتاب والسنة ولو قيل أهل الإسلام لجاء المنافقون فقالوا نحن أهل الإسلام نحن مسلمون ولو قيل في الجواب مثلا هم أهل التوحيد لجاء قوم وقالوا نحن أهل التوحيد كما قالت المعتزلة تنفي الصفات صفات الرب سبحانه وتعالى وتجهل الخلق به مسلمين وكافرين أن الكافرين أعلم بصفات الله ممن نفو الصفات أنك إذا سألت الكفار عن صفات الله أجابه لأنه عليم وخالق وسميع وبصير ولو سألت المعتزلة لشك في بعض هذه الصفات استراب وظنوا أنها مختطة التشبيه فتجدهم ينفون الصفات ويجهلون الناس بالله لأن من لم يعرف صفات الله عز وجل لا يدرك حقيقة الإسلام ولو قلت الفرق الناجمة هو للتوحيد. لقال المعتزلة نحن أهل التوحيد والعدل كما سيأتي كلام المصنف. فما هو أقرب جواب ينقطع فيه هؤلاء أو على الأقل تظهر لهم الحجة أو على على الأقل يظهر لهم شيء من البيان حتى يهتدوا. فأحسن البيان جوامع الكلم فيما أُتيه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابي يعني. ربط هذه المعلومة بأمر عملي يصعب على الناس التمحك فيه أو التمحل ويصعب على الناس فيه المقابلة. ربط هذا الأمر بأمر عملي. ما أنا عليه أي ما أنا عليه من العمل ما أنا عليه من العمل وما عليه أصحابي من العمل. إذا جيت تدرس مثلا عمل جيل من الأجيال أول ما يسعفك فيها المؤرخون فإنهم يذكرونه على التصيق سواء كان من أخبار أهل الإسلام أو من أخبار غيرهم فإذا جاء بالنسبة لنا عندنا إضافات أخرى غير كلام المؤرخين عندنا علماء السير وعندنا علماء الفقه عندنا علماء العقائد وعندنا العلماء بالتفسير والحديث فكل هؤلاء ينقلون ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني ينقلون علما وينقلون عملا أمرين اثنين لو نقلوا علما ونصوصا لفتات عليها الفرق كما سيأتي في أمثلة كثيرة وأول النصوص أخرجوا عن معانيها لكن إذا قيل لهم هذه النصوص التي أولتموها وأفسدتم على نفسكم المعاني انظروا انظروا العمل فهو مثلا مجتمع لا يعرف الشرك ليس فيه شرك ظاهر ليس فيه عبادة قبور وليس فيه شرايع من دون الله يحتكموا إليها وليس فيه نفي للصفات هذا أمر معلوم في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم ليس فيه نفي للصفات فمن أين يأتي المعتزلة بعقائدهم؟ هل في مجتمع الصحابة مثلا القول بخلق القرآن؟ إذا العمل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو إثبات الصفات أين يأتي المنافقون وهم يتحكمون لغير شرع الإسلام ويأتون بالمناهج الخارجية للأمة ويتحكمون إليها هل هذا كان عليه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أم أن الذي كان عليه العمل وأنه ليس في المجتمع الإسلامي إلا منهج واحد هو شريعة الله؟ من أين يأتي الخرافيون بعقائدهم الخرافية ويقولون كان عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون من أين يأتي تأذي بقية الفرق بعقائدها لا تستطيع ولذلك انتقلت الفرق إلى أمر خطير يعني جمعوا بين الانحراف. ثم جاءوا للجيل الأول فانتقدوا وهذه قضية مهمة جدا. انتقدوا العمل الذي كان عليه أولئك. وهذا يدل لك أن هذا اللفظ الذي هو من جوامع الكلم هو من أقوى الحجج على المخالفين. كيف انتقدوا العمل؟ العمل كاشف. العمل كاشف العمل يكشف المعتقد يكشف المنهج كاشف عن الأخلاق كاشف عن نظام المجتمع العمل يكشف الحقيقة فعمل الجيل الأول واضح فالفرق بعد الدراسات وكتبهم وطوائفهم عرفوا في الحقيقة أن أعمالهم غير أعمال الجيل الأول هذا ثابت عندنا نحن فيما يتعلق بالدراسات في العقائد والشرائع فما الذي صنعوه ازوروا عن العمل الذي في الجيل الأول ثم بدأوا يكابرون ثم بدأوا يطعنون فيه سواء بصريح اللفظ أو بالتلميح وهذا يدل على أن مثل هذا اللفظ الجامع أقوى حجة عليهم من كثير من التفصيلات التي هم أصلا التفصيلات وردت الكتاب والسنة ولم ينتفعوا بها إلا قليلا وردت تفصيلات كثيرة عن العقائد والأحكام فلم ينتفعوا بها إلا قليلا التفصيل مع هؤلاء لا ينفع كثيرا وذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع منهاج الأمة قال الفرقها الناجية التي تعمل بالإسلام كما أراد الله وكما عملت به هي ما أنا عليه وأصحابي من القول والعمل فذلك المعتزلة طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ الآن لأن الناس والعلماء قالوا لهم هذا العمل قد عملوا الصحابة فأين عملكم من عمل الصحابة قال هؤلاء لا يفهمون بل طعنوا فيهم بأكثر من ذلك يعني هذا أقل ما يقال وإلا فإنهم على خبث في الاعتقاد طعنوا فيهم بالفسق وطعنوا فيهم بأشد من ذلك الشيعة قيل لهم عقائدكم من أين أتيتم بها خرافة قبور، شرك، عصمة الأولياء، وتوارث العصمة والوصايا، شرايع النصارى من أين يأتين بها؟ أين العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا عليه وأصحابي تريدون النجاة ما أنا عليه وأصحابي أين العمل؟ هذا عملكم قالوا نعم هذا عمل ظاهر القباق، القبور، الولاية، الوصايا هذا عملنا. قال أين هو في عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيم؟ هؤلاء لا كتاب السير؟ أو علماء التاريخ؟ هؤلاء علماء القوائف؟ أين هذا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا ما في جواب. ما يمكن. تنتحر التاريخ؟ تتاول نص نصين نص لكن تكذب. تكذب تقول في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبور وكان في وصايا وكان في ولاية وكان في عصمة وكان تكذب ما تستطيع فقالوا كفار فكفروا الصحابة واتهموهم في دينهم فحط الآن المنافقون قيل لهم آمنوا كما آمن الناس مثل الحديث هذا شوف تريد الفرق الناجية آمن كما آمن محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه أصحابي هنا ينقطع الجدل وتنقشع الشبه لمن أراد الإيمان الحق فالمنافقين قيل لهم آمنوا التوحيد كذا والإيمان كذا وجوب التحكم للشرائع كذا والحق كذا بتفصيل الأدلة يؤولون هذه ويتركون هذه ويعرضون عن هذه فكان من الجواب القرآني وجواب النبي عليه الصلاة والسلام يشبه هذا الجواب القرآني ردهم الله عز وجل إلى العمل الذي هم يرون في المجتمع الإسلامي منافقين كانوا في المدينة ألا يرون النبي يصلي ألا يرون النبي والي المسلمين ألا يرون النبي عاد الكافرين ألا يرون النبي عليه الصلاة والسلام يحكم الشرائع ويتحاكم إليها يرون العمل فردهم إلى العمل فقالهم آمنوا كما آمن الناس أي محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم بس ما في فائدة من كثرة الكلام مع هؤلاء ليس هناك فائدة من كثرة الكلام والجدل. آمنوا مثل هؤلاء. شوف دولة اللي تشوفونا منتم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. لا حط الآن. لأن بالنسبة للموضوع عندما صار مكشوف، فلا بد أن يطعن فيهم حتى يبرر موقفه. وهكذا صنعت الفرق تطعن فيهم طعنت في الجيل الأول حتى تبرر موقفها. وحتى الفرق المعارضة. مثل العلمانيين مثلا أو غيرهم بعض الطوائف أراد تتأدب في العبارة يعني تنتقد الأصل لكنها خائفة خائفة من النقد الإسلامي خائفة من قوة العلماء خائفة تأتي لهؤلاء لذلك الجيل فتهمشه بلغة العصر من صحة استعمار هذه العبارة أقول هؤلاء جيل كان رعوي وجيل يعني ما كان عنده أليات حضارية والإسلام يصلح لهم، فهو كثر خيرا يزار الله خيرا كثر خيرا لكن ما يمكن أن نصنع مثل ما صنعوا، ولا نعمل مثل ما عملوا، فلا تأتي تقول لي مثلا آمنوا كما عمل الناس مثل أولئك ولا تقول يصنع كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه قالوا فرق المجتمعات فرق كبير ونسوا أن ما يتعلق بالتوحيد تحريم القرافة والشرك وتحكيم الشرائع والصدق والفضيلة وتحريم الزنا والربا هذه مسائل لا تتغير بتغير المجتمع الحاصل من هذه الفكرة وأن كنت قد أطلت فيها أن الطوائف والفرق والمخالفين من المشركين أو من الفرق الإسلامية أو من الفرق غير الإسلامية تتخلص من هذا الجواب الجامع البين الواضح تريد الحق كن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام مكشوف للتاريخ كله عن طريق العلماء الثقات في جميع التخصصات مثبت في الكتب قد حفظ على القرون المتتالية ما يحتاج إلى تلاعب والفرق تفهم هذا تماما والمخالفون يفهمون هذا فما الحل بالنسبة لهم أحد أمرين إما أن يكون صدقا وحقا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وإما أن يطعنوا فيهم أو يقللوا من شأنهم وكذلك صنعوا وكذلك صنعوا هذه المسألة الشاطبي سيبين فيها أنهم استعملوا التأولات الفاسدة لمخالفه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وضربوا النصوص بعضها ببعض وإن كانت النقطة التي أشرت إليها وهي ما يتعلق بالطعن في الجيل الأول فإنه ذكرها مثالا لبعض الطوائف وهي موجودة عند الطائفة المذكورة التي ذكرها الشاطبي وموجودة عند كثير من الطوائف هيا أقرأ بارك الله بي. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله وهي الجماعة لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف الشاطف سيأتي في فصل مستقل يبين معنى الجماعة وهو بحث جيد في هذا الكتاب فنرجوه إلى محله ولهذا قال إلا أن في لفظ الجماعة معنى تراه بعد إن شاء الله لكن مساقه هنا أن الشاطف جاء لك بالصفات قال هذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أي هذه الجماعة المحمودة أي التجمع الذي يتجمع فيه الناس على الإسلام كما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والذي فيه العلم الصحيح والعمل الصحيح هذه صفاته لاحظوا هذه الصفات ظاهرة واضحة بينة هذا معنى الجماعة ومن معناها أيضا الاجتماع على الكتاب والسنة من معناها السواد الأعظم المجتمعون على تطبيق الكتاب والسنة لها معان كثيرة سيأتي ذكرها وهي ترجع إلى معنى واحد إن شاء الله تعالى نعم إلا أن في لفظ الجماعة معنى تراه بعد إن شاء الله ثم إن في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه فيه وذلك أن كل داخل وأن كل وذلك أن كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرقة إذ لا يدعي خلاف ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام وانحاز إلى فئة الكفر كاليهود والنصارى وفي معناهم من دخل بظاهره في الإسلام وهو معتقد غيره كالمنافقين وأما من لم يرضى لنفسه إلا بوصف الإسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة فلا يمكن أن يرضى لنفسه بأخس مراتبها وهو مدع أحسنها وهو المعل وهو المعلم فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبق على تلك الحالة ولم يصاحب أهلها فضلا عن أن يتخذها ديناً يدين به الله وهو أمر مركوز في الفطرة لا يخالف فيه عاقل هذا الكلام استثنى المصنف فيه اليهود النصارى أو من ناصرهم من الطوائف مثل مثلا القديانية مثل بعض الطوائف التي يسميها أهل العلم الفرق غير الإسلامية عند علماء الفرق الفرق نوعان فرق غير إسلامية وفرق إسلامية الفرق غير الإسلامية يدخلون فيها مثلا كثير من الفرق الباطنية والإسماعيلية ويدخلون فيها مثلا القديانية ويدخلون فيها فرق كثيرة مع أن هؤلاء يتلبسون بكثير أو ببعض أركان الإسلام أو على الأقل ينطقون بالشهادتين كثير منهم ينطقون بالشهادتين وقد لا يقيمون الأركان أصلاً وقد يقيمون بعضها في بعض الطوائف لا تقيم الأركان مطلقاً وتنطق بالشهادتين يريد السذني أيضا المنافقين هنا يقول إن هؤلاء لم يرضوا لأنفسهم باسم الإسلام لم يرضوا لأنفسهم باسم الإسلام هناك طوائف رضيت لنفسها باسم الإسلام مثل الفرق ولا ينتسبون إلا إليه مثل خوارج مثل المعتزلة وغيرهم من الفرق فيقول الذين رضوا بالانتساب إلى الإسلام بوصف الإسلام هؤلاء وإن وقعوا في بدع وانحرافات هؤلاء يدخلوا تحت التأويل دخلوا تحت التأويل يريد يبين هنا أن هؤلاء الذين هم مبتدع دخلوا تحت التأويل وسيأتي بأمثلة لهم كيف دخلوا تحت التأويل أما الفرق الإسلامية فلا تعنينا هنا الفرق الإسلامية هي أيضا عندها نوع من التأويل لكن علماء الإسلام يقسمون التأويل إلى قسمين، نواة الفقه والأصول والعقائد يقسمون التأويل إلى قسمين. تأويل مقبول، تأويل فاسد. كل هذا الذي سيأتي معنا هذا مصنف في التأويل الفاسد. كل اللي يذكره ملام. مثلا تأويل هذه الفرق المذكورة سواء الفرق الإسلامية أو غير إسلامية هذا التأويل يدخل تحت التأويل الفاسد. يبقى التأويل المقبول وهو الذي يعتمد على دليل صحيح ويسمى التفسير سمى التفسير وهو ما يفسر ظاهر اللفظ في ظاهر آخر صحيح ويدخل فيه معنى التفسير سيأتي الآن بأمة تكشف عن مقصوده رحمه الله اقرأ بارك الله في كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة ألا ترى أن المبتدع آخذ أبدا في تحسين حالته شرعا وتقبيح حالة غيره فالظاهري يدعي أنه هو المتبع للسنة والغاش يدعي أنه الذي فهم الشريعة القاصد هذه في بعض النسخ القاصد الظاهري هنا يقصد الشاطبي أو لعله يقصد الذي يتبع اللفظ الظاهر تاركا لمقاصد الشريعة ذلك لما قاصد الشريعة يعني يفسر الظاهر تفسيرا غير صحيح، أما الذي يعمل بالظاهر الذي هو على أصله دون أن يكون هناك دليل يؤول هذا الظاهر هذا هو مذهب السنة، لأن الألفاظ هذه المصطلحات التي ستأتي معنا سيظهر لكم أنها مصطلحات فيها عموميات، مصطلحات فيها عموميات لا تنضبط. ف القول هنا الظاهري ينقسم إلى قسمين يعني الظاهر ينتبع ظاهر النصوص هذا عند أهل العلم الأصل اتباع الظاهر الأصل اتباع ظاهر النصوص أنها تؤدي إلى المعنى المقصود لكن لو أن هذا الظاهر له ما يفسره له ما يؤوله له ما ينسخه هناك الشريعة بينت مقاصد هذا النص بأدلة أخرى فيجب الرجوع إلى تلك الأدلة جمعا بين الأدلة كما هو مذهب أهل السنة. لكن اتباع الظاهر مطلقا حتى لو ورد ما يفسره أو يخصصه هذا مذهب ليس بصحيح هذا مذهب ليس بصحيح طيب القاصر يدعي أنه الذي فهم الشريعة يعني المقصر في فهمها والمضيع لكثير من نصوصها المقصر في فهمها أيضا يدعي لنفسي أنه هو الذي يفهم الشرع اقرأ بارك الله فيه وصاحب نفي الصفات يدعي أنه الموحد والقائل باستقلال العبد يدعي أنه صاحب العدل وكذلك سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد لاحظ الآن ستأتي تسميات التسميات هذه فيها عموميات فمثلا المعتزلة ويش قال هنا؟ قال نفي الصفات الله يتكلم؟ قال الله لا يتكلم جاءوا له صفة البصر والسمع، فنفوا صفة الوجه، نفوا، وادعوا أن هذا هو التوحيد. أيضاً قالوا بأن العبد مستقل بأفعاله، أعماله غير مخلوقة، وأن الله لا يعلم بها إلا إذا وقعت. يسمو أنفسهم أصحاب العدل وهم القدريه، لكن هذه التسمية لا تنفعهم. شوف لا أحضن في تسميات. تسميات لإنصحح التعبير يعني للوجهة أو تسميات تدخل تحت عموميات لكن عند التحقيق لا هذا الذي يسمونه توحيد وأنا في الصفات هو ابتداء لأن إذا وصف الله بأنه لا يتكلم وليس له سمع ولا بصر وليس مستويا على كرسيه سبحانه وتعالى ولا عالا على عرشه أدى, أدى, أدى, أدى إلى مخالفة الشريعة عدى إلى مخالفة الشريعة وهو مذهب الفلاسفة هذا المعتزلة أفكار معتزلة أفكار مأخوذة من خارج الأمة الإسلامية الفرق هذه الدوشة هذه كلها باللغة العامية عند الفرق تنقسم إلى قسمين قسم جاء من تراث الأمم الأخرى مثل الإسلام الآن تقرأ مثلا في التاريخ ما في شيء عند المسلمين ولا عند في الجيل الأول ولا بعده ما في شيء في كتبنا الخاصة بنا عند الفقهاء العلماء التفسير ما عندنا اسماء الوصاية أو توارث النبوة أو عصمة الأولياء ما عندنا كلام هذا ليس عندنا ليس عند أهل الإسلام. لكن هو موجود عند النصارى فدخل من الفكر النصراني إلى المسلمين هذه المشكلة بالنسبة أنه فيه إله يحكم العالم لكن ليس له صفات هذا الكلام ما هو موجود عنده لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند المسلمين هذا موجود في الفكرة الفلسفية المعتزلة وهذا ثابت تاريخيا المعتزلة جاءوا بكتب الفلسفة وترجموها وتركوا الكتاب والسنة وعلم الصحابة وأخذوا علومهم في الصفات من هؤلاء ثم عادوا بعد ذلك لتأويل النصوص الشرعية ولا ما عندنا نحن في كتبنا ولا عندنا أيضا في في أي علم نقول عندنا أنه في شيء اسمه أن الله لا يتكلم أو أن الله ليس له سمع سميعا بلا سمع بصير بلا بصر ما عندنا شيء في كتب أهل الإسلام نحن بهذا لكن هذا الفكر موجود في كتب الفلاسفة وهو المأمون ترجم هذه الكتب وكان يزن الكتاب للنصراني المترجم يزنه بوزنه ذهبا والمعتزلة عكفوا عليهم متراجمهم عندنا في كتب آلين معروفين في أسمائهم معروفين النظام والهديل العلاف هؤلاء قرأوا كتب الفلسفة والسفسطة أشبههم عندنا الآن مع الاختلاف أشبههم الآن يعني الحداث العقائدية والفكر اللي يسمونه التنويري اللي يعكفون على كتب الغرب وأفكارهم يقرؤون منها بالليل والنهار ثم يجيبونها للمسلمين ثم يركبون هذه مع الإسلام يركبون هذا مع النصوص الصل... النص الفلاني، ويركبون هذا بالتشبيه، والذي ما يركب معهم يفرضونه باعتبار أنه هو الصواب، وأن اللي عندك هو التشدد. خلاص، هذه هذه الطريقة لفرض الفكر. يعني يجي يقرأ في أفكار الموجودين في الغرب، والمذاهب الموجودة في الغرب. ثم يأتي يحاول تخرجه على الإسلام. اشتراكية قال اشتراكية الإسلام. ديمقراطية قال الشورى مو وضع المرأة طلعوا بصورة معينة عندنا من من في النصوص. الأفكار الأخرى الحداثية اللي يختلفون فيها أفكار الفلسفية يحاولون ينظرونها إن صح التعبير إسلامياً ما مشت معهم ما يمكن تنظرها متباعدة أصلاً مع أن التنظير الأول خطأ أصلاً ما يمكن لكن يمكن بطريقة التأويل ما تأويل لا يسعفهم لا يفيدهم قالوا هذا الصواب وأنتمون المتشددون وتنتهي عملية الفكر عندهم بهذا المستوى. كذلك صنع المعتزلة الأفكار البشرية عند الأمم متشابهة. المعتزلة جاءوا. أبو الهذيل العلاه هذا قرأ كتاب أرسطو طاليس مترجم. النظام قرأه وحفظه يحفظونه حفظا كما يحفظ صغارنا الكتاب القرآن والسنة حفظه وبعدين تراجعهم ما الذي ندخل في هذا الباب؟ يعني احنا الوقت قصير. لكن دراسة الفرق مهمة وخاصة إذا قايسناها بالفرق الحديثة. تراجعهم لما ترجع عند النظام. النظام أفاكم كالذاق كما ذكر العلماء في تراجم أهل السنة يعيش على سكر ويبيتوا على جرائرها هذا نص علماء التراجم في أكثر من كتاب أقول الهذيل العلاف أيضا معروف بالكذب في الرواية وترك الحديث حتى إذا جوا يعرضون عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أريد يثبت الحديث بعاشرة من أهل الجنة قال والله النصيب وذلك يجب لك حديث في سنة عشر من أهل الجنة فتركوا الأحاديث وتراجمهم قبيحة في الكتب وهم ليسوا بأهل علم وذاك شوف أهل السنة سموهم أهل لا سموهم أهل العلم لاحظ سموهم أهل الأهواء لا يمكن سموهم أهل العلم لا يمكن سموهم أهل الأهواء وهم لا يعرفون علم الحديث أبو دؤاد مثلا الذي عرض الإمام أحمد وحمل الدولة العباسية على فتنة أهل السنة هذا جاهل بالحديث متفلسف ثم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من الطرائف أن أنه لما كانوا يجادلون الإمام أحلى ثلاثة أيام يجادلون ثلاثة أيام كان رحمه الله في قوة في عقله مع أنهم شددوا عليه بل وضربوه ضربا شديدا فيأتوا له بالأحاديث يكذبون فقالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الذكر الذكر والقرآن حتى يثبتون أن القرآن مخلوق, مخلوق قال ما هكذا رويناه رويناه إن الله كتب الذكر بعرفوا الحديث ثم بعدين يقولون أن لا تقول إلا بما بما جاء في الكتاب والسنة طيب من أين تريدونه أن يقول الفكر عندهم ينتهي بهذا الاختصار الفكر الخارجي يدخل على الأمة ينفي الصفات بطريقة عقلية ثم إذا انتهوا من هذه القضية جاءوا للنصوص الشرعية وأولوها طيب نأتي للقول السابق لأن الشاطبي يقول كل فرقة تريد أن تدخل تحت أذيال النجاح وتريد تدخل تحت الحديث السابق ما أنا عليه وأصحابي السؤال ما منع هؤلاء أن يدخلوا؟ ما منع هؤلاء أن يدخلوا؟ فهم يريدون يزعمون يريدون فرقة نجاه غير فرقة الصحابة ترى مهم جداً هني والشاطبي هنا قد يكون يعني لم يتفرغ لدراسة هذه المسألة هم يريدون نجاه لكن نجاه على طريقتهم لو قلت له تنجو مثل ما رجع الصحابة قال لا وقف لا ماني موافق لكن الحديث حديث النبي شققول عليه الصلاة والسلام نجاه كيف تكون النجاه بما أنا عليه وأصحابي إذا قلتموا لي ما لك على هذا أنهم لا يريدون ما كان عليه الصحابة أن المعتزلة أنفسهم طعنوا في الصحابة أنت تطعن في من تريده قدوة يصلح هذا يمكن تخالفه في مسألة يمكن وإن كان الصحابة أجل وأعظم لكن تطعن فيه وإنت تريد قدوة لا ما يمكن ما يجي مثلا عند الشيعة فنقول إنها تريد أن تكون فرقة ناجية لا تريد تقول فرقة ناجية على هواها هي لا ما تريد تقول فرقة ناجية كالصحابة بدليل إنهم كفروا الصحابة قالوا الصحابة كلهم كفار إلا أربعة عجيب هل أنت فعلا تريد أن تكون مثل الصحابة تطعن فيهم على هذا النحو وتريد تكون مثلهم ما هو صحيح فا فإذا قيل مثل هذا الكلام إنه يريدوا يكونوا فرقة ناجية فرقة ناجية على هواهم وحتى الكفار اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباه فرق ناجية على هواهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض على هواهم ويقولون نحن أبناء الله وأحباه يعني يريدون النجاح فإذا قيلون أنهم يريدون النجاح لا يلتبس بذهن السامع والقارئ أنهم يريدون النجاح يعني فعلاً هم صادقين مع أنفسهم يريدون يكونوا مثل الصحابة لا وهذا هو الدليل لو كانوا يريدون أن يكونوا مثل الصحابة ما يمكن يطعنون فيه ما يستقيم ما يستقيم ترى أن الإنسان قدوة وتقول هذا الجيل هو القدوة والصحابة هؤلاء رضي الله عنهم رضوا عنه وهم قدوتي وأنا أريد أن أكون مثلهم ثم بعدين تقول كفار ولا تقول مثل المعتزلة لو شهد عندي أهل صفين على أكرمكم الله على فجلي يقول ما قبلت شهادتهم هذه زندق علي في الإسلام طعن في المنهج لا تظن هنا إذا قيل إنهم يريدون النجاح أنهم يريدون النجاح على طريقة الصحابة لا ولا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريدون النجاح على أهوائهم وهذا ليس بغريب حتى عند الكفاء يريدون النجاح على أهوائهم حتى عند المشركين أن ظن المشركين الآن الذين يعبدون العبادات الكثيرة أو يعبدون مثلا القبور بشأن محبة الصالحين، إنهم ما يظنون أنفسهم أنهم ناجين، أنهم ناجون، لكن النجاه الصحيحة، النجاه التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الحجة على المخالفين قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني يفهم الإسلام بما كان عليه الجيل الأول، واليكابر بعد ذلك من يكابر، طبعا ترتب على هذا إنه جابوا لهم أسماء. أهل التوحيد والعدل طيب يعني وش اللي مكرههم في أهل السنة والجماعة أنا ما أدري وش. يعني أهل السنة والجماعة يعني ما يسوأ انتسبون إليه أهل السنة لفظ جاء في النص الشرعي والجماعة جاء في النص الشرعي وأشمل منه وأدق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الصحابة رضوان الله عليهم اتباع الجيل للقدوة أنا لا أدري ما الذي يكرههم في ذلك ثم يأتون بمسميات أهل العدل والتوحيد الفرقة المعاصرة تجد أتت بمسميات مثلا تجي عند بعضهم يسمى أنفسهم التنويريين يصلون ويصومون ويحجون طيب ليش ما تسمي نفسك أهل السنة والجماعة تسمي نفسك بالتنويريين والثانين يسمي نفسهم مثلا من الأسماء الموجودة مثلًا، نعم. لبضية أهل الحق والاستقامة. ها؟ لبضية أهل الحق والاستقامة. مثلاً أهل لبضية مثلًا، الحق والاستقامة. يعني في أزمة واضح فيها الخدعة الجماهيرية. أنت لما تسمي نفسك من المسلمين، أو تقول ما أنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول أرجو أيضًا، ما تحتاج تزكيه، تقول أرجو أنا أكون منهم، وتقول أيضًا من أهل السنة والاتباع أو من أهل السنة والجماعة، هذه هي الأوصاف المحمودة. عند أهل العلم وأما الأوصافة التي يذكرونها مثل هذا الوصف أهل العدل والتوحيد هذا في حقيقة العدل ليس بعدل هنا والتوحيد هنا ليس بتوحيد لكن أسمى في غير موضعها طيب والمشبه يدعي أنه المثبت لذات الباري وصفاته لأن نفي التشبيه عنده نفي محض وهو العدم وكذلك كل طائفة من الطوائف التي المشبهها فت... الذي يشبهون الله عز وجل بأنه له بأنه كالبشر يعني يكون في كل مكان بمعنى بذاته هذا تشبيه هذا هو التشبيه المذموم أو تشبيهه بأمر بأمور البشر التي فيها النقص لكن إثبات الصفات ليس تشبيه إثبات الصفات ليس تشبيه متى تكون تشبيه؟ إذا قلنا هو السميع البصير وسكتنا فشبهناه بالبشر لكن نقول هو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء فالبشر لهم حياة والله له حياة سبحانه البشر يعلمون والله يعلم البشر يتكلمون والله يتكلم فما يمكن تأتي إذا قلت وصفة الكلام والحياة والعلم كصفة البشر؟ وإذا قل الصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى أثبت الصفات أثبت الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت لها اتباع الشريعة أو لم يثبت لها وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوص فكل طائفة تتعلق بذلك أيضا هو إذا دخل المشكلة مثلا الفكرية والعقائدية جابها من برا مثل المعتزلة والشيعة أو جاءت في فكر الخوارج والمرجئة بطريق غير صحيح إذا دخلت الفكرة بطريق غير صحيح ممكن إنسان يحاول يلبسها يلبسها بأي تلبيس فيأتي لها بنص عام يدخلها تحته فالشاطبي سيدكر أمثلة من هذا إيه نعم اقرأ فالخوارج تحتج بقوله صلى الله عليه وعلى آله فالخوارج تحتج بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وفي رواية لا يضرهم خلاف من خالفهم ومن قتل منهم دون ماله فهو شهيد. هذه أمثلة على يتح. طيب إذا لا تزال من أمتي ظاهرين أي يقاتلون؟ فلا بد يستمر القتال. يستمر القتال على إيش؟ على بينة ولا على غير بينة؟ فصار يقاتلون أهل السنة. صار يقاتلون أهل السنة. طيب يقاتلون أهل السنة لماذا؟ قال عصوا. طيب وإذا عصوا قالوا كفروا ثم جاءوا بتلبسات ولذلك الآن لا تقترب بما عند الفرق كل ما تذكر سؤال الفرق القديمة أول حديثة حتى الآن لتنتسب الإسلام مثل العلمانية الجدل الموجود عن الفكر الموجود في العالم الآن لا يصف لك منه إلا ما ذكروا أهل العلم من أهل السنة والباقي ركام ارمي به في البحر ولا تخشع انفض يدك منه فلا خير فيه فتأملوا رحمكم الله طبعا في نصوص أمثلة أكثر من هذه قالوا ومن يعص لها فإن له نار جهنم خالدا فيها قالوا يعصر الله قالوا شوف كافر طيب العلماء قالوا يعص الله في التوحيد ما نسوكم الكلام هذا قال لكم إذا عصى واستحل يكفر أم إذا ما استحل ما يكفر لأن في زناه وفي صراق وفي كذا تقام عليهم الحدود يعني تقام عليهم الحدود يعني يعني مسلمين أنت قيموا حد على كافر ولا على مسلم تقيم الحد مقصده التطهير والعقوبة لهذا الذي ظلم لينتبع بهذه العقوبة في الدنيا والآخرة فهي كفارة له أنت تكفر حال الكفارة للمسلمين أو الكفار فالنصوص الموجودة عندهم وضعوها في غير موضعها أهل السنة بينوا هذا هذا دليل واضح جدا لا يغرّك كثرة الاستدلالات لا أل من يكون الاستدلال؟ في موضعي. ومن قتل منهم دون مالي فهو شيء هذا صحيح لكن معنى هذا أنك تقتل صاحب معصية وتقول من قتل دون مالي فهو شيء على مالك وقاتلت دونه تدخل في الحديث ثم أيضا أينهم من, قو... من مثل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا واقتتلوا تظالموا واختتلوا ومع ذلك اعتبرهم الشرع مؤمنين أي ليسوا بكفار هنا. فكل هذه الاستدلالات استدلالات النص صحيح لكن وضعه في غير موضعه وضعه في غير موضعه أي نعم والقاعد يحتج بقوله عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة القاعد مثلا عن أمر معروف المنكر عن الأمر معروف أنه على المنكر عن الجهاد يحتج بهذا الحديث هذا لا حجة له فيه عليكم بالجماعة أي في عقيدتهم ومنهجهم وشريعتهم والتعاون معهم على البر والتقوى ولا تختلفوا على الدين فإن إذا الله مع الجماعة معنى النص إيه ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلق ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقوله طبعا هذه حديث صحيح المذكورة هنا إيه ولا يعني على أنك توافق على الباطل القاعد, أي القاعد عن نهي عن, عن الأمر المعروف والقاعد عن نهي عن المنفق والقاعد عن الجهاد والقاعد عن ما أوجبه الله عليه من القيام بالحق يستدل بهذا هذا ما له دليل فيه هذا لا تفارق الجماعة في التوحيد لا تفارق الجماعة على باطل لكن ما يعني أنك توافق على الباطل فهذا الاستدلال في غير في غير موضعه وقوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل أينا. والمرجئ يحتج هذا أيضا ليس موضعه ترك الأمر المعروف الناع المنكر والجهاد والقيام بالحق لا موضعه إذا كان في فتنة وقتال بين المسلمين فأنت تحتزل الفتنة حتى لا تقع في دماء المسلمين فكل نص له موضعه الشريعة حكيمة جاءت بكل نص في موضعه هم يأخذونه من موضعه ويضعونه في يضعونه في موضع آخر أينا. والمرجئ يحتج بقوله من قال لا إله إلا الله مخلصا فهو في الجنة وإن زنا وإن سرق لكن ما قالوا أن أشرك النبي صلى الله عليه وسلم شوف لاحظ فيضع المرجع النص في غير موضعه يجي يقول مثلا النطق يكفي حتى لو وقع الشرك الأكبر والإيمان والعمل ليس من الإيمان والمرجع الغلا يقولون أن الشرك أيضا لا يضر مع الإيمان لأنه يكفي يكفي النطق بل بعضهم تجاوز حتى ندخل لا يكفي المعرفة بالقلب النص ما قال كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إلى الله مخلصا يعني مخلصا مقيما للتوحيد تاركا للشرك لا بتفسر النصوص تفسير صحيح فهو إن تركت أقام التوحيد وترك الشرك فهو مسلم ما آله إلى الجنة وإن زنى وإن سرق والحديث صحيح في البخاري لكن المرجع وضعوه في غيري موضوعه طبعاً شوف لاحظ أي واحد يضع الحديث غير موضعه يحاول يحجب الأحاديث النصوص الأخرى الآن لو جيت مثلاً في بيان معنى لا إله إلا الله واشتراط التوحيد وترك الشرك وما معنى الإخلاص كم نص موجود في الشريعة كثيرة ولا لا نصوص كثيرة فلماذا حجبوا هذه النصوص وتعلقوا بهذا النص وأيضاً تعلقوا به على غير وجه ولم يفهموه حق فهمه هذا نوع من الالتباس وهذا التأويل مذموم ويدل على أن هناك في اختيارات لأمر في أنفسهم يعني المفروض ما يتعلق بهذا الحديث فقط يجمعون الحديث الآخر في الموضوع ويدرسون دراسة صحيحة فلماذا يتعلقون بحديث واحد؟ فهذا يدل على أن فيهم هوا ولذلك هذا من التأويل المرفوض من التأويل المردود لكن لو جاءوا على الإنسان ما يعرف الشريعة وفسروا له النص هذا تفسير غير صحيح يغشون لكن أهل السنة عرفوا بجمع النصوص في الموضوع الواحد ودراستها دراسة أمينة يعني أبد من أمانة في دراسة العلم هنا والمخالف له محتج بقوله لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني الخوارج يجونهم ردة فعل المرجع قالوا لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني وهو مؤمن لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كافر ما العلم ما يُخذ بالصراط ما بصحيح يا علا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الذي يمنعه من مثل هذه المعاصي لكن معه شيء من الإيمان ومعه أصل الإسلام ولهاء وجاب العلماء أدلة على هذا بأنه يطهر بالحدود ولا يطهر إلا المسلم وأن المقصود هنا النص له تفسير وتفسره نصوص أخرى فتعلقهم بهذا النص أيضا هو تعلق عن هوا. وليس ضبطا للعلم أينا والقدري يحتج بقوله تعالى فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها وبحديث كل مولود يولد على الفطرة قدرية الذي ينفون القدر يقال الإنسان عمله يستأنف لا يعلمه الله وهو الذي يخلق عمله الاستدلال القدرية بمثل هذه النصوص أيضا في غير موضعه لأن الله عز وجل قال هو الذي خلقكم وما تعملون وخلق الله لهذه الأعمال هو مبني على علمه المحيط بها إلى يوم القيامة فالله عز وجل عانم بما سيكون من خلقه فطرهم على التوحيد لكنه خيرهم سبحانه وتعالى خيرهم كما سيأتي في الآيات السابقة ونفسنا ما سواه فألامه فجوره وتقوه وما قدره الله عز وجل ينقسم إلى الأقدار المعروفة أقدار الله المؤلمة فهذا يجب الصبر عليها والأقدار الأخرى التي هي بسبب كسب العبد من المعاصي يجب عليه التوبة وهو محاسب عليها وهذا رد لمذهب القدرية نعم. والمفوض يحتج بقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له كل هذه النصوص أهل السنة يجمعونها يجمعونها مثل نص المرجع والخوارج من قال له الله مخلصاً أي موحدا تاركاً للشرك فاشترطوا التوحيد وترك الشرك في معاني لا إله إلا الله واشترطوا جعلوا لها شروط ثم بعدين جاءوا للمعاصي التي دون الشرك فقالوا لا تنقض إلا بشروط جمع النصوص ومن الشروط هذه الحديث أيضاً لا الزاني حين يزني وهو مؤمن ففسروا أن العمل من الإيمان بهذا الحديث فجمعوا النصوص وأثبتوها ونضموها كذلك بالنسبة لأهل السنة ردوا على القدر وندوا على الذين ينفونه وأثبتوا القدر وهو ركن من أركان الإيمان وكون الإنسان على فطرة خلقه الله عليها وكل مولود يولد على الفطرة هو كذلك أيضا لا تناقض بين هذا وبين قوله تعالى ونفسن وما سووها فألهما فجورها وتقوىها فخيّر الله العباد وحملهم مسؤوليتا ما يعملون إينام والرافضة تحتج بقوله عليه السلام ليردن الحوض أقوام ثم لا يتخلفن دوني فقول يا رب ثم إينام لا يختلجن لا يختلجن إيه صحيح هواك ثم لا يختلجن دوني يعني يؤخذون يعني يؤخذون يمنعون من الحوض نعم يريدن الحوض أقوام ثم لا يختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم ويحتجون لله الآن هذا النص هذا النص مع نصوص كثيرة والعلماء فسروه أطرف كتاب تأخذه كتاب مثلا تأخذ صحيح البخاري تجد تفسير ابن حجر وفي القديم تجد تفسير أهل العلم من السلف والنص واضح جدا أن في قوم هنا بدلوا لا تدري ما أحدث بعدك طيب من الذين بدلوا المنافقين بدلوا الذين كفروا وارتدوا بدلوا لكن صحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ما بدلوا بيصير فهم النص واضح الذين بدلوا هم المقصدين بالحديث الذين ثبتوا هم أصحابه المعروفون رضوان الله عليهم هم أهل الحق فكيف تدخل الصحابة في هؤلاء أما أن النبي يسأل شوف الآن حفظ العلم وضبط مسائل العلم عند أهل السنة يعنون به ولذلك أي دعوة تقوم على غير العلم لا خير فيها ما أنت لا بد تكون قناعات صحيحة للناس لأن يجون هؤلاء أهل البدع يلبسون على الناس يقول شوف ماذا يقول يقول أصحابي هو النبي يقول لأصحابه الحديث إذن أصحابه ارتدوا أهل العلم يقولون الأمر أسهل من هذا النبي عليه الصلاة والسلام يأتون الناس له على الحوض وعليهم آثار الوضوء المنافقين كانوا يتوضون المبتدعه يتوضون أهل السنة يتوضّؤون عليهم آثار الوضوء وعليهم سيم الإسلام لكن يقسمون لقسمين قسم ثبت وقسم بدلوا الذين ثبتوا يريدون الحفظ، ونساء الله نجعلنا وياكم منهم، فيشربون منه، والذين بدلوا الظاهر مثل ما تشوف الآن العالم الآن كل اللي ينتسبون الإسلام، وش تريد تقول؟ في الظاهر أنهم ما تبع الإسلام مسلمين، لكن إذا جيت تحقق على الأعمال والعقائد والحقائق ويجي يطلع لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جاءينه الآن غر محجرين عليهم أثار اللضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي هذا الظاهر لكن الذي يعلم حقائق الأمور ماذا قال سبحانه وتعالى قال ها هؤلاء ليسوا من أصحابك ليسوا من أصحابك ليش ما هو من أصحابك بسبب ما هو السبب قالوا بدلوا بعدك التبديل عند أهل السنة معروف إما بسبب الكفر والارتداد والنفاق أو نحوه فعوقبوا وأخذوا إلى النار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمن على هذا الدعاء كما ورد في الحادث الأخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسحقا سحقا يعني ما أصابهم بما كسبت أيديهم لكن بقي الصحابة الذين لم يبدلوا وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ورضوا عنه ومناقبهم في الكتب معروفة لكن أهل البدع والأهواء ماذا يريدون يريدون يجعلون كل جهد النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الجيل الأول كله إلى النار يأذن بالله منهم وهذا من أقبح الكفر والعياذ بالله لكن الأمر ما هو بسهل لأن هذا طعن في الإسلام نحن الكتاب والسنة الآن من أين أخذناه؟ من أين أخذناه؟ أخذناه من الصحابة الذين هم عدول وأجمعت الأمة على عدالتهم فيأتي الزنادق يلعبون بالنصوص الشرعية ويقولون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين فتحوا ديار الفتحات الإسلامية وهم الذين بلغوا الإسلام إلى بلاد الشام وأسقطوا إمبراطورية فارس والروم الملحدة المشركة المفسدة في الأرض ونشروا الإسلام وأقاموا على دمائهم ودماء أبنائهم حضارة إسلامية عالمية للناس وما زال الناس إلى الآن ينتفعون بها وقبورهم ما زالت رضوان الله عليهم منتشرة في البلاد يقومون الحق والزنادق يقول يرتدوا بإين قطع الخط بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من كذبهم وظلمهم لكن يقول لك أنا هذا والرافضة تحتج بقوله عليه الصلاة والسلام ولا حجة لهم ولا حجة لهم فيه إيه نعم ويحتجون في تقديم علي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ومن, ك... ومن كنت مولاه فعلي مولاه هذا من المناقب من المناقب عليه رضي الله عنه لكن هذه المناقب ما يمكن الرافضة يرفعونها يجعلون علي وصي للنبي عليه الصلاة والسلام فيمكن. ويجعلون علي رضي الله عنه عنده من علم الإله أو أنه جزء منه مثل عقائد بعض الرافضة أو أن هذا البيت هم المعصومون وأن العثمة تستمر في الولاية إلى الآن حتى وصلت إلى الخميني وما زالت منتشرة وتنتظر اللي في السرداب يخرج آخر الزمان هذه النصوص ما لا دخل في الموضوع ده. هذه منقبة لعلي رضي الله عنه منقبة ومخالفوهم يحتجون في تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بقوله بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر يعني مقتضى الصواب أن يقولوا أهل السمة يقولوا أهل السمة أذكرهم بقصهم هنا. والحجة واضحة. اقتدوا بالذين بعد أبي. ويأب الله المسلمين إلا أبا بكر. يعني في التقديم. رضي الله عنه. وعلى هذا أجمع علماء السنة على تقديم أبي بكر. هنا. إلى أشبه ذلك مما يرجع إلى معناه. والجميع محرومون في زعمهم على الانتظام في سلك الفرقة الناجية. وإذا كان كذلك. أشكل على المبتدع في النظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضي هذه الظواهر ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر فإنها متدافعة متناقضة وإنما يمكن الجمع فيها إذا جعل بعضها أصلاً فيرد البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل وإذا كان الجمع بينها ممكن فلا يقال أنها متناقضة متدافعة لكن الشاطب يقصد متناقضة متدافعة في أذهانهم هذا صحيح في أذهانهم لكن في فالحقيقة هو واقع الأمر ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ألف لام أمراء كتاب أحكمت آياته فحكمت أي سلمت من التناقض والاضطراب كما ذكر أهل التفسير هذا في الحقيقة والواقع لكن في أذهانهم نعم متناقضة لكن هل أفهمهم هم هم وصلوا إلى المستوى الصحيح الذي يفهون به أنا أقول هؤلاء أكثرهم أعاجم هؤلاء الذين يتحدثون في هذه المسائل الفرق أكثرهم أعاجم أعاجم لا يعرفون اللغة ودرسوا الفلسفة ويأخذ أفكاره من أفكار الأمم الأخرى كيف تتصور هذا يتعلم؟ الأمور تحتاج إلى تأمل كيف تستطيع... كيف يتعلم هذا؟ كيف يتعلم؟ أعاجم في اللغة جهال بالحديث على سوء اعتقاد في أهل العلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعلمونها؟ أو لو جلسوا إلى قيام الساعة لا يمكن أن يصلوا إلى حق إلا أن يرجعوا إلى هدي صحيح وعلم صحيح وسنة صحيحة والأمر الثاني هنا أيضا ليست متناقضة ولا متدافعة في نفسها لصريح قول الله تعالى ولو كان عند ولو كان من عند غير الله أي هذا كله اللي سمعتموه الآن هذا ما في أي تناقض ولو كان من عند غير الله لا فيه اختلافا كثيرا وكذلك ليست متناقضة عند أهل السنة تجد عن كل شيء جواب واضح جدا مثل الحديث الموجود الصيحابي عندهم جواب فالحمد لله عندهم حديث لا يزول الزان حين يزلهم مؤمن ما يجبه متناقض يقول لنا العمل من الإيمان فلما نقص عمله نقص إيمانه لكن لا يزول بالكلية وعندنا دليل آخر يدل على أنه لا يزول ما في تناقض عند أهل السنة علم بي عن نص صريح عفوا عن عن نص صحيح وعن معاني يفهمونها ويجمعونها ولغتهم لغة علم قال الله قال رسوله يذكرون في المسألة الدليل والدليلين إذا كان دليل واحد ذكروا دليل واحد في هذيلين أو ذكروا الأدلة ثم بعد ذلك إذا ذكروا الأدلة ذكروا مراجعهم وأصولهم ثم استدلوا عليها بلغة العرب ثم نقلوا علم الصحابة عن ابن عباس عن ابن عمر عن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين ثم بعد ذلك إذا نقلوا عنهم نقلوا عن عن علماء التفسير من الصحابة علماء التفسير من التابعين عن أئمة الإسلام الأعلام ودرس الموضوع اللي هو أصلا مدروس من تي دراسته من قبل في الكتب. مدروس دراسة كاملة واضحة ثم يجدد العلم في كل عصر على هذا النحو وينضبط ولذلك حفظ الله علم أهل السنة وثبته, وثبته ما عندهم تناقض في الموضوع التناقض مشوش عند هؤلاء التشويش بسبب فعلهم، تحملوا مسؤوليتهم هذه نقطة مهمة هم يتحملون مسؤوليتهم ما في أحد طلب العلم طلبا صحيحا وجلس لأهل العلم ورجع لكتب أهل السنة ويضل لا برحمه الله لن يضل سيصل إلى الحق لكن يصبر ويهتدي من يتلاعبون بالنصوص ويطعنون في السلف ويطعنون في الجيل الأول يطعنون في الصحابة أن لا من يهتدي هؤلاء هذا هذا الفعل وحده ضلالة هذا الفعل وحده والعياد بالله ضلالة حتى وإن كان يريد يدعي لنفسه أنه يريد الصواب حتى لو كان يريد كان كان يدعي لنفسه أنه يريد الصواب هذا الفعل نفسه ضلالة هذا يدل على خبث في الاعتقاد. وسوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومع علماء الأمة وبصحيح هذا المنهج ليس بصحيح تتقاسم الفرق الأدلة وتقتتل عليها هذا ليس بصحيح وليس منهج صحيح وما قُسمت الأمة وضع وما ضعفت الله بهذا السبب وكذلك فعل كل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها إليها أو تهمل اعتبارها بالترجيح خلاص الآن دخل الشاطبي في في عمق المشكلة هذه المشكلة تقبل بعض الأدلة وترد ما سواها وتهمل الباقي والله أمرهم بهذا الله أمر الناس بهذا أن يجعلون القرآن عظيم إذا كان أنكر الله عز وجل على المشركين الذين فرقوا بين رسله وأنكر على المشركين الذين جعلوا القرآن عظيم فهؤلاء ينكر عليهم أنهم جعلوا الأدل عظيم فرقوها ومزقوا بينها فكيف يهتدون وترد ما سواها إليها أو تهمل اعتبارها بالترجيح إن كان الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح أو تدعي أن أصلها الذي ترج ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارضان وإنما كانت <تصفيق> وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في الأزمنة المتقدمة أم أما وقد استقرت ما الخلاف فمحال وهذا الموضع مما يتضمنه قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق مُحالًا في العادة ليصدق العقل بصحة ما أخبر الله به والحاصل أن تعيين هذه الفقهة الناجية في مثل زماننا صعب ومع ذلك فلا بد من النظر فيه وهو نُكتة هذا الكتاب فليقع به فضل اعتناء بحسب ما هيئاه الله وبالله التوفيق ولما كان ذلك يقتضي كلامًا كثيرًا أرجعنا القول فيه إلى باب آخر وذكره فيه على حدته إذ ليس هذا موضع ذكره والله المستعان سيتكلم على تحديد الهرق الناجي في زمانه يقول في زماننا يعني في زمانه وهذا سيأتي له موضع فنرجعه إلى موضعه ونعود إلى كلامه السابق رحمه الله حيث قال وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في الأزمن المتقدمة هي ظاهرة في الأزمنة المتقدمة ومعنى أنها ظاهرة أي بينه واضحة ومع ذلك فالفرق نشأت في القرن الأول وطريقة الصحابة ظاهرة ومع ذلك أيضا خالفوا طريقة الصحابة لضمان الله عليهم ولهذا سموهم أهل العلم أهل الأهواء ولم يسموهم أهل العلم وفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء أهل الأهواء يدخلون في مثل قول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لو اتبعت أهواء الفرق لن تصل إلى صواب وستختلف في ذهن الإنسان معاني الإسلام قال الشاطبي هنا وهذا الموضع مما يتضمنه قول الله تعالى ولا يزالون مقتتلين إلا مرحما ربك ولذلك خلقهم هذه الآية يستعملها كثير من المتكلمين في هذا العصر وخاصة المتأثرين باخذ المعاني بدون النظر في كلام أهل التفسير من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. فلما تقرأ هذه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يفهم كثير من الناس أنه يتوسع في الخلاف هذه فكرة موجودة مطروحة في الساحة تطرح. تطرح في الكتابات والمقالات وتطرح في مجالات كثيرة فيفهمون من هذه الآية أن هذا الموضوع فيه مسامح ولهذا خلقهم الله يعني أنت تريد تناقض قدر الله؟ الله خلقهم يختلفوا والاختلاف ضرورة هذه من تعبيراتهم هذه اعتبارات تعبيرات غير شرعية غير شرعية لأن وهذه مشكلة التفكير السابق الموجود هنا يأخذون النص ثم لا يفسرونه بتفسير أهل العلم له وفي نفس الوقت يغفلون نصوص كثيرة أنت الآن لو كلفت ببحث الآيات التي وردت في ذم الخلاف في القرآن كم تخرج آية كم تتصور لو فتحت المعجم المفاهرس كم يطلع عندك آية من سيقوم بهذا البحث ويأتي نبيه السبع القادم تأتي به أنت هذا عشرات الآيات وبعدين منهج واضح في القرآن واضح جدا إذا أن تقرأ في صلاة التراويح تسمع في صلاة التراويع تقرأ في كتاب الله تفهم أنه في شيء اسمه خلاف مذموم في القرآن وأن الله ذم هذا الخلاف وأنه هو فتنة البشرية فأنت ما تجي تحتج بالقدر تقول ولذلك خلقهم لذلك خلقهم أي خلقهم ليبتليهم هذا معنى التفسير في الآية ما معنى خلقهم ليقرهم على خلافهم لا خلقهم ليبتليهم وخلقهم ليتبعوا الإسلام وخلق وخلقهم ليقيموا الحق وخلقهم ليحكموا بالعدل وخلقهم ليتبعوا سبول النجاح فاختلفوا ولذلك خلقهم أي ليبتليهم, ليبتليهم ويتحملوا مسؤوليتهم لكن لو فهمت الآية بغير هذا الفهم ولا يزالون مختلفين اليهود النصارى المشركين أتباع الأديان المنحرفة المنتسبين للإسلام من الفرق ولا يزالوا مختلفين ولذلك خلقهم وهذه حكمته سبحانه وتعالى وإذن والأمر مقبول ذهبت بعيدا عن معنى الآية بعد المشرق عن المغرب وتأمل الآية هنا تأمل المعنى إلا من رحم طيب وهؤلاء الذين رحم ما الذي أخرجوا من هذا الخلاف أليس صدقهم أليس أنهم أهل الصدق ولوفاء لهذا الدين أليس لنا متبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي أخرجهم؟ أخرجهم أنهم كانوا على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام صدقوا في القيام بحقه عليه الصلاة والسلام في اتباع سنته في القيام بحق الله في توحيده ونصرة شريعته والاستقامة على دينه ثبتوا على أصول أهل السنة ثبتوا على الحق فرحمهم إلا من رحم محمودين لاحظ. يعني من سواهم ليسوا بمرحمين هذا ذم أو ليس بذم هذا معنى الاستثناء في الآية هذا معنى الاستثناء في الآية. ولا يزالون مختلفين إلا من الرحمة ربك. الرحمة هنا نعيم ومدح وثناء. كذا أولى. الرحمة هنا نعيم ومدح وثناء. فالذي يقابله منهم؟ الذين لم يرحم. منهم الذين لم يرحم؟ الذين لا يزالون مختلفين. إذن الاختلاف صار مذموم ولا لا؟ وصار مشكلة للبشرية ولا لا؟ وصال الخلاف مشكلة للمسلمين أم لا فلا يجوز استعمال الأدلة هذه في غير موضعها ينبغي أن يتنبه لهذا ولذلك الشاطبي حتى في هذه الآية في موضع سابق كما تعلمون فصل في هذا ولا نعيد الكلام وذكر تفسير السلف من الصحابة والتابعين لهذه الآية وأدخل في المختلفين الذين لم يرحمهم الله نسأل الله العافية منهم أدخل فيهم أهل الشرك والكفر المبدلين المغيرين الذين اختلفوا على الأنبياء وفرقوا أديان الأنبياء وفرقوا بين رسل الله وكفروا بالله واختلفوا وتفرقوا من أهل الشرك وأدخل السلف في هذه الآية أيضا أهل البدع والأهواء من هذه الأمة الذين خالفوا أصول السنة ونسأل الله السلامة من أحوالهم فلغة التوسع الموجود في الخلاف الآن فهذه لغة موجودة،, موجودة في القنوات موجودة في الجرائد موجودة في المقالات يا أخي أنت الخلاف ضروري الخلاف أمر طبيعي هذه لغة إعلامية ليست لغة علمية حتى وإن تكلم بها بعض المتفقهة هذه ليست لغة علم لغة العلم أن الخلاف أصله مذموم في كتاب الله ذما شديدا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة تجمع مثل هذه الآيات تجمع عشرات الآيات الخلاف مذموم مستثنى وجهات نظر تدخل في الجه في الإجتهاد السائغ المذكور عند أهل العلم وله ضوابطه ومحدود هذه قضية مهمة أساسية فالتوسع في الخلاف الموجود في العالم الآن بحيث توجد مبررات للأفكار المخالفة للإسلام أو توجد مبررات لأفكار الفرق أو توجد مبررات أن كل واحد يفكر كما يشاء هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح وهل افترقت الأمة إلا بسبب ذلك وهل ضعفت الآن في أحداثها القديمة والجديدة إلا بسبب ذلك عندك أمة مجتمع تستطيع أن تقابل عدوها وتستطيع أن تدافع عن مقدساتها وتستطيع أن تقوم الحق فيها بأي سبب لماذا هذا الضعف الخلاف وأخطره الخلاف في الدين في العلم في العقائد في الشرائع هذا اللي فكك الأمة ثم بعد ذلك تأتي أنواع الخلاف المادي فتسويغ الخلاف توسيعه باللغة الموجودة الآن المعاصرة هذا موضوع خطير على الأمة الأمة تحتاج أن تتضام وتتكاتف وتتعاون على البر والتقوى ترجع إلى أصول واحدة ترجع إلى مكنة وقوة. ما هي في حاجة أنك أنت تزيد تقسمها؟ تقول الخلاف أمر ضروري والخلاف أمر طبيعي والخلاف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وتفسر القرآن على غير وجهه. ولذلك قليلا وأنا أقول لكم هذا هذا الأمر واضح عندي قليل من يتكلم في الخلاف المذموم قليل من يتكلم في الخلاف المذموم أو يسرد الآيات التي وردت عن النهي عن الخلاف في الكتاب والسنة. فينبغي توازن في هذا الأمر ومعرفة أن القيلاء المذموم مذموم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما يقال في مثل هذا الأمر ويتوسع فيه ثم يقال أيضا أن الاتفاق محال في العادة ما هو لو كان الاتفاق محال ما اتفق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا واقع عملي شاهد عندنا لو كان الاتفاق محال ما اتفق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الاتفاق ممكن الاتفاق ممكن لكن نحن السبب السبب مننا نحن السبب من المسلمين ما يقال أن الاتفاق غير ممكن في العادة ما هو صحيح سيكون هناك منافقين سيكون هناك ضعفاء إيمان سيكون هناك مقصرين ستكون هناك أهواء صحيح لكن ما معنى أن الأمة ما تستطيع تتفق لا ما هو صحيح لا ليس الصحيح الاتفاق ممكن العصر الأول قام على الاتفاق والحمد لله عصر الصحابة رضوا الله عليهم عصر النبي عليه الصلاة والسلام عصر أبي بكر ألم يكون الناس متفقين فيه؟ عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان فيه منافقين لكن الأصل فيه ماذا كان؟ الاتفاق والاجتماع وعصر أبي بكر رضي الله عنه الأصل فيه الاتفاق والاجتماع خرج أهل الردّة ثم أخذوا بالإسلام حكموا بالإسلام ورجعوا فعاد الناس إلى الاتفاق عصر عمر رضي الله عنه قائم على الاتفاق في العقائد. في أصول العلم في أصول السنة وهكذا وأي عصر يأتي فيه مشكلة في الاختلاف يعود أمر الناس فيه بعد ذلك إلى الاتفاق يعني نحن الأمة عندها جهد كبير تستطيع أن تستعمله تبذله وتصبر عليه للعودة إلى أي شيء إلى الاتفاق هذا مطلب عظيم مطلب عظيم سواء من ناحية العلمية والعقائدية أو حتى من ناحية السياسية فيما سمي قديما بالتضامن الإسلامي لما عندها قدرة، عندها مقدرة، عن طريق علمائها، عن طريق طلبة العلم فيها، عن طريق عقلائها، عن طريق المفكرين والمصلحين، عن طريق الذين يريدون للأمة خير يعودون بها إلى الأصول الصحيحة، ويعودون بها إلى الاتفاق حتى تكون أمّ قوية. فإن بغى أن توضع الأمور في مواضعها، والأصل في ذلك هو الرجوع إلى فطرة الإسلام وإلى الحق والهدى إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلى المعاني الجامعة معاني الإسلام والإيمان وإقامة التوحيد تحريم الشرك إلى إقامة أصول الأركان الملة من إقامة الصلاة والزكاة وغير ذلك من الأركان إلى تحريم الفواحج ما ظهر منها وما بطن إلى تحريم الربا إلى إقامة الحدود إلى غير ذلك من الأحكام التي تجمع الأمة ثم تقوى بعد ذلك على القيام بالتضامن الإسلامي في جميع أمورها وهذا ممكن إن شاء الله وهو مما يرجى فيه الخير وخاصه والأمة تتعرض في كل مرحلة من مراحلها إلى هزات عنيفة لعل هذه الهزات العظيمة والمحن تردها إلى الحاجة إلى الاتفاق وإلا فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم يومئذ كثير ولا غثاء كغثاء السيل فأول الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا يا رسول الله أنحن يومئذ قصعتها قليل قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل غثاء السيل بينه رابط ما في رابط بين غثاء السيل السيل يأخذ قطع كل قطع الحال يطمر بها باللغة العامية يطمر بها يمين شمال غثاء يرمي به السيل حيث شاء لكن متى تعود أمم قوية متماسكة على رفع الخلاف والنزاع والعودة إلى وصول الإسلام والسنة والاستقامة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا السائل يقول كيف ترد على من يقول إن السبب في تشيع أهل الفرق هم أصحاب السنة هذا أمر غريب عجيب أنا ما سمعت بمثل هذا ما, ما سمعت بمثل هذا السؤال هل يقال إن السبب في تفرق أهل الشرك أهل الإسلام؟ هذه مثل هذه في فرق بينها هل يقال إن السبب الآن في تفرق العالم هم المسلمون؟ فكذلك لا يقال هنا إن السبب في تشيع الفرق هم أصحاب السنة بل العكس من ذلك لولا أن أصحاب السنة تعبوا وجاهدوا وصبروا وتحملوا أمثال الجبال لازداد الناس فرقة وشرًا. صلى الله عليه وسلم والعافيه. ما المقصود هنا من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنق ما معنى ربقة الإسلام يعني الإسلام يعني خرج من الإسلام هذا ظاهر الحديث لكن المقصود خالفها في معنى الجماعة الذي سيأتي الكلام عنه وهو اجتماعها على الدين وعلى الحق والهدى يقول هنا هل الذين يطعنون في بعض العلماء في هذا العصر ويتتبعون زلاتهم أو ما قد يحصل من منهج بالخطأ أو يتأولون يعدون من أهل الأهواء وهم الوسيلة لعلاج ذلك الذين يطعنون في أهل العلم المعروفين بالعلم من أهل السنة لا شك أن هذا من الهوى والغش للمسلمين والكذب على الله ورسوله لأنه هؤلاء أصحام منهج يصيبون ويخطئون فلا يمكن أن يستعمل خطأ العالم لإسقاطه وإلا لما بقي عالم من علماء الإسلام وهذه المشكلة أصلا نشأت من فترات طويلة تجد آئمة المذاهب مثلا كل مذهب يتعصب لإمام ويطعن في الإمام الآخر بل هم يأتون بأحاديث كذب يطعنون بها في الآئمة هذا, ليس منهج. هذا منهج ليس بجديد لذلك عليكم بالعلم وعليكم بالعتيق القديم يعني مثلا الذين يأتون مثلا يعادون الشافعي وضعوا في حاديث وظلموه فمن الأحدث التي وضعوها كذبا يقول سيخرج عليكم رجل أضر من إبليس أضر على أمة من إبليس اسمه محمد بن إدريس أي الشافعي هذه فتنة القديمة وكل طائفة تطعن في عالم من العلماء هذا ليس بالصحيح الأمة تحتاج إلى تضامن وتعاون وتكاتف علماء السنة لهم تقديرهم ولهم توقيرهم ويجب نصرتهم على الحق وكونه يخطئ العالم ليس معصوم عندنا وإذا أخذت مثلاً جهد الع... نفع العلم الذي ينشره العالم وانت فاعت به إلى ثمانين في المئة ولا تسعين منه كثر خيرك ما شاء الله أنت... أنت تعتبر كذا من أنصار الإسلام ما أنت بحاجة أن تفتش على الخطأ الخطأ إذا ظهر لك فتركه والعلماء يصحح بعضهم لبعض لكن هذا العالم اللي أنت وقفت عند زلة من, ز... من زلاته هل أنت نصرت على الحق والهدى الحق الذي معه المفروض أن يكون هو الذي معك المفروض من الدعاء للإسلام والتوحيد وإقامة أركان الإسلام والدعاء إلى الحق المفروض أن هذا يكون معك أنت وهكذا يجب على العمة أن تتناصر وتتكاتف على البر والتقوى نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاونون على البر والتقوى ونجعلنا يجعلنا وإياكم من الفرقة الناجية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم ونستغفر الله ونتوب إليه